وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ فَتَعَالَيْنَا أُمْتِعْقُنْ وَأُسْرِحْكُنْ نَسْرَحُ جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ نِدْلَ اللَّهَ رَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عظيما يا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ على ذَلِكَ عَلَى الله يسيرا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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا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 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ تُمِدُّوهُنَّ تَمْدِيدًا حَسَنًا وَمَتِّعُوهُنَّ وَسَخِّرُوا لَهُنَّ سُبُلًا ثُمَّ إِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ الله عليك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 ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها آمَنُوا آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليا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 لا دُنَ حَلَيهَِّ فيِي أَبَ إِهَّ وَل أَبِنَ إَِّ وَل إِفْوانِهِ وَلَا إقْوانِهَِّ وَلَا أَبِن إْخواانِهَِّ وَلَا أَبِنَ إِقَاتَِّ وَل لِسَائِه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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبل وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَذَرُ كَافِرًا وَلَا مُؤْمِنًا حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمُ إِنَّ اللَّهَ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 رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَلَّوْا وَكَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا